رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم العلم لنا إلا ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم تكلم الإمام الشاطبي في هذا الفصل عن الشرط الثالث أن العمل بالمصالح المرسلة وهو أن تكون المصلحة راجعة إلى حفظ أمر ضروري وإلى رفع حرج اللازم في الدين وقد سبق ذكر شرطين اثنين للعمل بالمصالح مرسلة الشرط الأول أن تكون ملائمة لمقاصد الشارع الشرط الأول أن تكون ملائمة لمقاصد الشارع ولا تنافي أصلاً من وصوله ولا دليلاً من أدلته الشرط الثاني أن تكون معقولة المعنى والشرط الثالث الذي ذكره هو موضع الدرس أن تكون في أمر ضروري أو أن تكون لرفع حرج لازم في الدين الشرط الأول وهو قوله أن تكون ملائماً لمقصد الشارع وأن لا تنافي أصلاً من أصوله ولا دليل من أدلته هذا هو الشرط الأساس لكي تكون المصلحة موافقة لمقاصد الشريعة وأن لا تكون مقالبة لدليل من أدلتها فماذا يدخل في قولي هنا؟ بحيث لا تنافي اصلا من أصوله ولا دليلاً من دلائله كم شروط العمل بالمصلحة؟ كم شرط؟ فضلين خمسة شروط ما هي؟ أولاً تكون ملائماً مقاصد الشارع الثاني أن لا تخالف نص الكتاب الشرط الثالث أن لا تخالف نص السنة سواء كانت متواترة أو أحادية الشرط الرابع ألا تخالف القياس شرط الخامس ألا تعارض مصلحة أعظم منها هذه الشروط الخمسة أين موضحها في كلام الشاطبي هنا تكون في الشرط الأول أين في الشرط الأول ألا أن تكون ملائماً مقاصد الشارع وأن لا تخالف دليلاً من أدلته الشرط الأول أن تكون ملائماً مقاصد الشارع أن لا تخالف نص الكتاب أن لا تخالف نص السنة متواترة وآحادية لا تخالف القياس أن لا تخالف مصرحة أهم منها يدخل في قوله ولا دليلاً من دلائله, ولا دليلا من دلائله طيب أقرأ إذن الشرق الثالث بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله والثالث أن حاصل المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضروري ورفع حرج لازم في الدين وأيضا مرجعها إلى حفظ الضروري من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهي إذن من الوسائل لا من المقاصد ورجوعها إلى رفع الحرج راجعني إلى باب التخفيف لا إلى التشديد أما رجوعها إلى ضروري لقد ظهر من الأمثلة المذكورة وكذلك رجوعها إلى أي أمثلة المذكورة؟ عشر. الأمثلة العشر طيب من يأتي بمثال أو مثالين دل على أن هذا الشرط متحقق في الأمثلة السابقة؟ من الأمثلة السابقة كتابة القرآن راجع إلى أمر ضروري أو لا كتابة القرآن في مصحف واحد راجع إلى حفظ أمر ضروري في الدين ولا شك أن الأمور الخمسة حفظ الدين حفظ العرض حفظ العقل وحفظ النفس وحفظ المال هذه من الأمور الضرورية معنى أنها من الأمور الضرورية أنه لا يستقيم لا حياة قوم ولا يستقيم أمر مجتمع إلا بحفظها فهي داخلة في الأمور الضرورية وهنا كتب القرآن وجمعه متعلق بمسألة ضلورية في الدين ألا وهي حفظ الدين وحفظ أعظم شيء فيه وهو القرآن هذه المصلحة الصحابة نظروا في هذه المصلحة ففهموا أن الشرع يقصد إليها وأنها لا تنافي أصلا من أصوله ولا دليلا من دلائله فالمقتضى الأدلة أيضا العامة الأمر بحفظه ومن حفظه كتابته من حفظه كتابته إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وإن لم يكن هناك نص في كتابته لكن كتب القرآن داخل في معنى الآية داخل في معنى الآية فهذا راجع إلى حفظ أمر ضروري المسألة الثانية من المساء العشر المذكورة قتل الجماعة بالواحد إذا اجتمع قوم على رجل فقتلوه اشتركوا في قتله تمالأوا على قتله تواطأوا على قتله فهؤلاء الذين تمالأوا على قتله ليس هناك نص في أنه يقتل العشرة بالواحد وليس هناك نص أنه يقتل الخمسة بالواحد وليس هناك نص خاص بقتل العشرين بالواحد لكن هذا يرجع إلى نصوص عامة فالصحابة المشتهدوا في ذلك وقالوا بقتل جماعة بالواحد رجع هذا إلى أمر إلى مصلحة دل عليها مقصود الشارع يعني تلائم مقصود الشارع كيف تلائم مقصود الشارع هنا هذه الأبواب في أبواب المصالح من أصعب, الم... من أصعب الأبواب تحتاج إلى تذقيق كيف ترجع إلى أصل هنا كيف ترجع إلى مقصود الشارع حفظ النفس حفظ النفس حفظ النفس من أي أنواع من حفظ الضروريات ولا من حفظ الحاجيات من حفظ الضروريات فالصحابه استدلوا بالآيات التي والاحاديث التي وردت في حفظ النفس على حفظها وان, وأن ذلك ملائم لمقصود الشارع وان ذلك ايضا من حفظ الضروريات طيب هذا المذكور هنا الذي يلائم مقصد الشارع في هذه المساله وهو في حفظ ضروري هل يناقض اصلا من اصول او دليلا من ادلته يعني استكمل الشروط الخمسة أو لم يستكمل الشروط الخمسة السابقة استكمل هؤلاء وحينئذ أصبح قتل الجماعة بالواحد ملائم لمقصد الشارع ليس هناك نص يعرض ذلك ويرجع الى حفظ امر ضروري انطبقت فيه ثلاث الشروط المذكورة وهو أمر أيضا معقول المعنى ما هو المعنى المعقول فيه هنا حفظ النفس المعنى المعقول أي المعنى فيه بيّن واضح وهو حفظ النفس وأنه لو ترك قتل الجماعة بالواحد لأنه خرم القصاص يعني لا تقوم الحياة بين الناس يعني يصير شرع, شرع القصاص لا فائدة فيه لو, لو لم يقتل الجماعة بالواحد إذن راحتم الآن في كل مسألة من المسائل ممكن تطبيق الشروط الثلاثة. ممكن تطبيق الشروط الثلاثة اللي ذكرها صفحة ستمية ذكر شرطين منها صفحة ستمية وسبعة وخمسين الشرط الأول الملائمة, الملائمة لمقصد الشرع بحيث لا تنافي أصلا من أصولي ولا دليلا من أدلته هنا ضع خط تحت ولا دليلا من أدلته هنا تذكر الشروط الخمسة الشروط الخمسة لذلك الإخوان معهم الكتب إذا رأوا يعني أن يكلفوا بتطبيق الشروط الثلاثة على الأمثلة العشرة يعني تأتي بكل مثال تكتب عنوانه مثلا المثال الأول المثال الأول اللي هو جمع القرآن تأتي بعدين المثال الثاني قتل الجماعة بالواحد تأتي المثال الثالث الرابع الخامس اللي سبق الكلام فيه في بعض الأمثلة سبق أن النصوص تدل عليها النصوص الخاصة تدل عليها على أي حال تطبق الثلاثة الشروط على الأمثلة العشرة فما رأيكم؟ يعني من استطاع أن يصنع هذا يعمل هذا في ولو في صفحات أو عشر صفحات أو خمسة صفحات ويطبق الشروط الثلاثة على ما من, من عن الصحابة رضوان الله عليهم من الفتوى في المسائل العشرة يعني تبين في كل مسألة كيف تحقق ملامة مقصد الشارع كيف, كيف أن المسألة تحققت فيها الشروط الخمسة وهي أنها لا تنافي نص الكتاب لا تنافي نص السنة لا تخالف القياس لا, لا, لا, لا تقدم على مصلحة أعظم منها ثم تبين كيف تكون معقولة المعنى معقول المعنى اي أن يكون المعنى فيها ظاهر وان يكون المعنى فيها ظاهرا معلوما الشرط الثالث أن تكون في حفظ امر ضروري وفي حفظ امر وفي رفع حرج لازم في الدين واضح المطلوب يا بارك الله فيكم واضح وكل واحد يكتب الامثله ال ويطبق على كل مثال الشروط الثلاثه طيب. طيب وكذلك رجوعها إلى رفع حرج اللازم وهو إما لاحق بالضروري وإما من الحاجي وعلى كل تقدير فليس فيها ما يرجع إلى التقبيح والتزين البتة التقبيح والتزين البتة هو أن يقبح العقل أمرا فيجعله قبيحا أو يزينه فيجعله حسنا بدون دليل لكن هذه الاشتهادات المذكورة بنيت على الأدلة, بنيت على الأدلة الشرعية فإن جاء من ذلك شيء فإما من باب آخر لا منها كقيام رمضان في المساجد جماعة حسب ما تقدم وإما معدود من قبيل البدع التي أنكرها السلف الصالح كزخرفة المساجد والتثويب بالصلاة وهو من قبيل ما, ما يلائم من قبيل ما لا يلائم طيب إذا أردنا نطبق على الأمثلة هذه المذكورة العلماء في يكثرون من ذكر هذا المثال وهو قيام رمضان الاجتماع للصلاة في رمضان في المساجد جماعة كيف تنطبق, تنطبق عليه الشروط هل في هذا نص خاص أو ليس فيه نص خاص فيه نص خاص وعمل النبي عليه الصلاة والسلام في سنة وعمل النبي عليه الصلاة والسلام حيث جمع الناس بالصلاة في رمضان جماعة ثم تركهم بعد ذلك لكي لا تكون الصلاة واجبة في حقهم ثم استمر الأمر عليها في عهد عمر بن الخطاب وجمع الناس على إمام واحد جمع الناس في التراويح جمع الناس في التراويح على إمام واحد آآ المثال الذي بعده زخرفة المساجد والتثويب بالصلاة زخرفة المساجد واضح هذا ما معنى التثويب بالصلاة؟ الإعلان بها عن طريق الأذان أو عن طريق امر آخر؟ عن طريق أمر آخر كالزيادة في الأذان مثلا أو المناداة قبل الأذان أو بعد الأذان بألفاظ مبتدعة طيب زخرفت المساجد هنا والتثويب والصلاة من قبيل ما يلائم مقاصد الشارع ماذا بعد قبيل ما لا يلائم مقاصد الشارع ليس مقصود الشارع أن تزخرف المساجد وإنما مقصود الشارع ان تبنى المساجد لكي تكون بيوت لله يذكر الله فها لكن ليس من مقصود الشارع أن تزخرف بأنواع الزخرف والزينة بحيث يتبهى بها ويتسابق الناس فيها هذا الشارع لم يقصد لهذا الشارع لم يقصد بهذا بل, بل في بعض الآثار عدت زخرافة المساجد من علامات الساعة وكذلك التفويب بالصلاة ليس من مقصود الشارع أن يكون هناك إعلام بطريق غير الأذان وإلا لجعل ذلك ليس من مقصود الشارع أن تكون هناك وسيله مزاحمة للأذان في الإعلام بالصلاة طيب لو أن انسان استحسن هذا من عنده وأتيت تطبق الشروط السابقة الشرط الأول أن يلائم, أن, أن يلائم ذلك الأمر مقصد الشارع زخرفة المساجد لا تلائم مقصد الشارع لأن فيها إصراف وليس من مقصد الشارع طلب أو السماح بمثل ذلك الأمر الثاني أنها تلهي عن الصلاة ومقاصد الشارع تنافي ذلك ثم أيضا أنها تخالف أن ما ورد من النص في النهي عن ذلك فإذا جيد تطبق عليها الشروط المذكورة لا تنطبق عليها ومن ثم عدها العلماء من البدع المحدثات أي نعم وأما كونها في الضروري من قبيل الوسائل وما لا يتم الواجب إلا به إن نص على اشتراطه فهو شرط شرعي فلا مدخل له في هذا الباب لأن نص الشارع فيه قد كفانا مؤونة النظر فيه أي أن أي مسألة يرد فيها نص من الشرع فالعمل حينئذ بالنص لكن المسائل العشرة أكثرها لم يرد, لم يرد فيها نص خاص وإلا لم يحتاج العلماء أن, يذكر أن يدخلوها تحت الأدلة العامة أي نعم وإن لم ينص على اشتراطه فهو إما عقلي أو عادي فلا يلزم أن يكون شرعيا كما أنه لا يلزم أن يكون على كيفية معلومة فإن لو فرضنا حفظ القرآن والعلم, والعلم بغير, كتب بغير كتب عادي مضطردا لصح ذلك وكذلك سائر المصالح الضرورية يصح لنا حفظها كما أن لو فرضنا حصول مصلحة الإمامة الكبرى بغير إمام على تقدير عدم النص بها لصح ذلك وكذلك سائر المصالح الضرورية إذا ثبت هذا لم يصح أن يستنبط من بابها شيء من المقاصد الدينية التي ليست بوسائل هذا هنا الأمثلة التي ذكرها ما نقف عندها طويلا لأنه ذكرها على باب الفرض يعني قال لو ورد أن هناك نص يقول إن حفظ القرآن والعلم يكفي بغير كتب بغير كتابة وكذلك المثال الذي بعده طبعا لم يرد هذا الفرض فرض جدل من المصنف ذكره هنا ولكن الذي ورد كما سبق في الأمزلة أن القرآن ورد الأمر بحفظه وإن كان لم يرد نص خاص يطلب كتابته كان النبي يأذن للناس لبعض الصحابة أن يكتب شيئا من القرآن في الرقاع وفي العسب ويكتبونه أيضا على العظم لكن لم يأذن لهم في كتابته وجمعه مكتوباً في مصحف واحد فبقي أن الصحابة بعد ذلك نظروا في الأدلة الأخرى التي تحفظ مقصود الشارع والتي تحفظ هذه المصلحة الضرورية نعم وأما كونها في الحاجي من باب التخفيف فظاهر أيضاً وهو أقوى في الدليل الرافع للحرج فليس فيه ما يدل على تشديد ولا زيادة تكليف ولا امثله مبينه لهذا الاصل ايضا الامثله كثيره تدل على أن الشرع اراد رفع الحرج في الدين قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج فرفع الحرج مقصد عظيم من مقاصد الشارع رفع الحرج مقصد عظيم من مقاصد الشارع وليس متعلقا بالامور الضرورية فقط بل متعلق بما هو ادنى من ذلك سواء في أمر ضروري أو في أمر حاج رفع الحرج اللازم في الدين لكن رفع الحرج اللازم في الدين تحقيق المصلحه الضروريه لا بد فيه من الشروط لا بد فيه من الشروط السابقة لا بد فيه من الشروط السابقه اي نعم فليس فيه ما يدل على تشديد ولا زيادة تكليف والامثله مبينه لهذا الاصل ايضا إذا تقررت هذه الشروط علم أن البدع كالمضاده للمصالح المرسلة المرسله الان الشروط ذكرها من قبل يعني هذه الورقتين الآن تعتبر خلاصة لما ذكره المصنف ذكر أن هناك شروط للعمل بما سماه العلماء المصالح المرسلة إذا تحققت هذه الشروط المذكورة الشروط الخمسة السابقة إذا تحققت تلك الشروط فإننا نستطيع أن نقول أن تلك المصلحة مقصودة للشارع وأن على المكلف العمل بها لكن يكون اعتمدنا على أي شيء اعتمدنا على الأدلة الشرعية على هذه القاعدة سيفرق المصنف بين البدع المحدثات واجتهادات العلماء في المسائل الجديدة في مسائل في المصالح في المسائل التي بنوا الأدلة فيها على المصالح الشرعية يفرق بين هذا وبين هذا طيب اقرأ بارك الله هيك. لأن موضوع المصالح المرسلة ما عقل معناه على التفصيل والتعبدات من حقيقتها لا يعقل معناها على التفصيل هذا الفرق الأول الآن بين البدع وبين اجتهادات العلماء في المسائل الجديدة من يستطيع يشرح الفرق هذا همه الموضوع موضوع المصالح المرسلة ما عقل معناه والتعبدات من حقيقتها لا يعقل معناه هذا فرق الآن من يستطيع أشرح الفرق هذا يعني إذا كانت المصلحة يعقل معناها بمعنى أنها تلائم شرط الأول ما هو تلائم مقصود الشارع ويعقل معناها بحيث نعلم هل هناك نص يعارضها وينافيها أم لا فإذا لم يكن كذلك قلنا أنها مصلحة شرعية تحققت لها الأدلة الشرعية لكنها معقولة المعنى أي مفهومة واضحة البدع أكثرها يجري في التعبديات ولا في العاديات على ما سبق معكم في التعب... التعبديات ليش المصنف قدم بأنها لا يمكن إدراك العلال فيها لماذا حتى يقول ان الذين دخلوا فيها لم يدركوا العلل الشرعيه لان يمكن ادراكها لا يمكن ادراك العلل الشرعيه فكيف تبني على ما يمكن ادراكه كيف يعني مثلا الان في عدد الصلوات فيما يتعلق بالطهارات فيما ذكر في مسائل الحج في الصيام فيما ذكر في كثير من العبادات كيف تستطيع أن تاتي أنت وتزيد بدعه او تحلف الدين أمر وانت بانيها على شيء غير معقول المعنى كيف وصلت له كيف توصلت له إنما يكون ذلك بالخرص والظن ان ما يكون ذلك بالخرص والظن والعلم لا يكون علما الا اذا بني على الدليل اما اذا بني على الخرص والظن لا يكون علم ولذلك سائر البداعه لا تجد مبنيه على دليل اما مبنيه على احاديث موضوعه واما مبنيه على احاديث وإما مبنية على أحاديث ضعيفة وإما مبنية على قصص واختراعات لكن المصالح المرسلة عند العلماء المذكورة بأدلتها مبنية على أدلة أو لا مبنية على اجتهادات مبنية على أدلة أم لا يعني إذا عدت للأمثلة العشرة ودرست كل مثال مستقل تجدوا مبنية على أدلة أو لا وعلى اجتهاد صحيح وأدلة شرعية ففرق بين الأمرين هذا أحد الفروق المهمة أن العلماء إذا تكلموا علماء السلف أو من تابعهم على ذلك من علماء الاجتهاد إذا تكلموا في مسألة جديدة بالشروط الشرعية وتتبعوا فيها المصالح الشرعية وبنوا على الأدلة الشرعية فإنهم يتكلمون على علم وعلى أمر واضح معقول المعنى مبني على اجتهاد مبني على علم شرعي وعندهم أدلة يذكرونها لك وهذه الأدلة صحيحة ثم إن المحصلة النهائية للاجتهاد تلك المسألة لا يخالف نص كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا مصلحة هامة منها معقول المعنى كله ولا لا واضح وضح, وضح لك كيف دخلوا في المسألة وكيف اجتهدوا وكيف وصلوا إلى النتيجة لكن في البدع المحدثات الأمور متعلقة بالعبادات هذا يزيد فيها وهذا ينقص ليست بواضحة أصلا ليس هناك أدلة منها ما يخالف أدلة نص الكتاب أو نص السنة فيها معنى إحداث يدخلها الخرص والضن يدخلها الخرص والضن المذموب نعم هذا الفرق الأول وقد مر, أن الع... وقد مر أن العادات إذا دخل فيها الابتداء فإنما يدخلها من جهة ما فيها من التعبد لا بإطلاق وأيضاً فإن البدع في عامة أمرها لا تلائم مقاصد الشرع بل إنما تتصور على أحد وجهين إما مناقضة لمقصوده كما تقدم في مسألة المفتي للملك بصيام شهرين متتابعين وإما مسكوتا عنها فيه كحرمان القاتل ومعاملته بنقيض مقصوده على تقدير عدم النص به وقد تقدم نقل الإجماع على الطراح القسمين وعدم اعتبارهما هذه من الأمثل ذكرها المصنف هنا أيضا ومن الفوارق أن البدع لا تلائم مقصد الشارع بل تناقضه بل تناقضه ومن تأمل البدع التي أحدثها الناس عرف أنها تناقض مقصد الشارع إما بالزيادة وإما بالنقص وأصل المناقضة فيها, أصل المناقضة فيها يرجع إلى أنها تشريع زائد وهذا الأمر قد تحدث عنه الإمام الشاطي في هذا الكتاب كثيرا من أبرز الأمور التي تفرق بين البدع وبين الأمور الاجتهادية في المسائل المستجدة عند العلماء أن البدع قائمة على مناقضة قصد الشارع قصد الشارع هو الانفراد بالتشريع وقد أطال المصنف رحمه الله في هذه المسألة قصد الشارع قال انفراد بالتشريع ما معنى الانفراد بالتشريع؟ ما معنى الانفراد بالتشريع؟ التوقيف في أبواب العبادات والمعاملات أيضا مم. أن التشريع حق لله تشريع حق لله ولذلك النصوص جميعها كلها ترجع إلى أنها وحي من عند الله سواء كان الوحي الذي هو بلفظه وهو القرآن وهو كلام الله أو أن يكون بالمعنى الذي هو السنة ومن هنا انفرد الشارع بالتشريع لكي لا يتزيد الناس لا في العبادات ولا في الأمور الشرعية حتى لا يزيدوا في الدين ولا ينقصوا منه إذا اجتهد العلماء في مسألة بالشروط السابقة كما في المسائل العشر السابقة وبحثوا عن الأدلة وذكروها هل يكون هذا منهم تشريع ولا اجتهاد؟ اجتهاد مستنبط من أين؟ من النصوص الشرعية فالحكم فيه لله والعلماء مستنبطون لذلك الحكم أما البدع البدع في معناها تشريع زائد ولذلك سميت بدع ومحدثات سميت بدع ومحدثات والمسائل العشرة أو المسائل الاجتهادية عموما سميت ماذا؟ مسائل اجتهادية فرق بين المسائل الاجتهادية وبين البدع والمحدثات ولذلك من الفوارق العظيمة بينها كما ذكر المصنف هنا أن البدع مناقضة لمقصود الشارع مقصود الشارع عن انفراج بالتشريع وعدم الزيادة في الدين والنقص منه فتشريع البدع وإحداث البدع مناقضة لمقصود الشارع وأيضا مؤد إلى تغيير نصوصه مؤد إلى تغيير النصوص الشرعية كما في المثال المذكور العالم الذي أفتى الملك بصيام شهرين المتتابعين لما وطئ امرأته في نهار رمضان فأفتاه بصيام شهرين المتتابعين وقال لا يجوز أن تكفر بالاعتاق. هذا تغيير للنص الشرعي لم هو تغيير ما هو وجه التغيير في النص أن الله رتب الكفارة كما ورد في الحديث والحديث وحي يوحى أن والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى رتب الكفارة أولا العتق فإن لم يجد فالصيام شهرين متتابعين فإن لم يجد فيطعام ستين مسكين فمن أفتى بأنه لا يقبل منه إلا الصيام فإن هذا مؤد إلى تغيير النص الشرعي لأن النص جعل الكفارة مرتبة على ترتيب معين وهذا المفتي غير مقتضى النص الشرعي باجتهاده فيكون اجتهاده حينئذن ولذلك رفض العلماء اجتهاده بالإجماع رد اجتهاده لأنه معارض للنص هذا من مناقضة مقصود الشارع لأنه يجي لتغيير نصوصه العمل بالمصلحة التي تلائم مقصود الشارع وتحققت فيها الشرط السابقة مؤدي إلى مخالفة النص هل تؤدي إلى مخالفة النص إذا عمل العالم العالم بالمصلحة بالشروط السابقة هل مذكورة هذا اللي يسمى تشريع ولا اجتهاد. اجتهاد طيب هل هو مناقض لنص من النصوص الشرعية لا يمناقض لو ناقض نص من النصوص الشرعية ماذا نصنع به نضطرح هذا الاجتهاد فهذا هو الفرق بين العمل والمصالح المرسلة اللي دلت عليها النصوص الشرعية وبين البدع التي من معناها ومن حقيقتها أنها مناقضة لمقصود الشارع ومغيره لنصوصه ويترتب عليها الزيادة في الدين أو النقص منه وهو الإحداث أما الاجتهادات الشرعية العمل بالقياس العمل بالمصالح المرسلة هذه كلها مبنية على مقتضاء الاجتهاد الشرعي فهي من الشرع وليست مناقضة, وليست مناقضة له طيب بقرة بارك الله فيك لا يقال ان المسكوت عنه يلحق بالماذون فيه اذ يلزم من ذلك الماذون فيه ايش بالماذون فيه م? بالماذون فيه اذ يلزم من ذلك خرق الاجماع لعدم الملائمه ولان العبادات ليس حكمها حكم العادات في أن المسكوت عنه كالماذون فيه ان قيل بذلك فهي تفارقها اذ لا يقدم على استنباط عباده لا اصل لها لانها مخصوصه بحكم الإذن المصرح به لأنها مخصوصة. لأنها مخصوصة بحكم الاذن المصرح به بخلاف العادات والفرق بينهما ما تقدم من اهتداء العقول للعاديات في الجملة وعدم اهتدائها لوجوه التقربات إلى الله تعالى ليش تهتدي العقول للعاديات يعني في المعاملات والأحكام الأخرى ليش لأن فيها علل منصوص عليها مثلا الخمر محرم للإسكار فعندك علّة منصوص عليها أو تكون العلّة مستنبطة فأنت تستطيع تدرك المعنى لكن ما تستطيع تدرك المعنى لماذا الظهر أربع ركعات وليس بثلاث وليس باثنتين فتستطيع تدرك في, في أمور المعاملات تستطيع تدرك المعنى فيأتي العالم فيقيس على ذلك المعنى ما يتعلق بالمسائل الجديدة فيدخل مثلاً في كل ما خامر العقل في كل ما أسكر يدخل الجميع ما يخامر العقل وما يسكر العقل ما يغيره من مأكول أو مشروب أو مشموم أو ما يأخذه عن طريقة الحقن أو عن أي طريق آخر يدخل في هذا جميعا لكن في الأمور العبادية مثلا اللي فيها مبنية على معنى تعبدي محف كان يكون الصبح ركعتين لكن ماذا لا يكون الصبح أربع ما تستطيع تدرك هذا ما تستطيع تدرك هذا قصده هنا لأن العقول أي العقل الاجتهادي يستطيع أن يدرك في العاديات في الجملة يستطيع أن يدرك العلال منصوص عليها أو منستنبطة ثم بعد ذلك يجري القياس ويتتبع المصالح الشرعية بشروطها أما في الأمور الأخرى فلا يمكنه قال هنا وقد أشير إلى هذا المعنى في كتاب الموافقات نعم تأمل هذا النص من أوله فهو يعتبر خلاصة أيضا لما ذكره في أول هذا الفصل أولا بالنسبة للعبادات المسكوت عنه يعني الذي لم يبين الله عز وجل لنا فيه شيئا ولا رسوله عليه الصلاة والسلام في أمور العبادات هل يمكن الزيادة فيه فما تستطيع تقول أنا كالمأذون فيه في أبواب المعاملات لا لأن المسكوت عنه هنا لا يمكن أن يأتي أحد من المكلفين ولا من العلماء بزيادة شيء فيه لأن سكوت الشارع عنه دليل على عدم رغبة الشارع في التشريع يعني عدم إرادته في التشريع في هذا كذلك مثلا سكت عن صلاة سادسة ما يمكن تأتي بصلاة سادسة ما يمكن فتقول هذا مسكوت عنه ويمكن أن نأتي بشيء لا سكوته عنه دليل على أنه لا يأذن في الإتام بسادس وكذلك كون الصيام في رمضان هو الواجب فقط لا واجب غيره إلا ما كان بالنذر فسكوته عن ما سوى ذلك يدل على عدم الوجوب فلا يمكن إيجاب الصيام غير شهر رمضان وهكذا وهذه قاعدة قال إذ لا يقدم, إذ لا يقدم أحدا على استنباط عبادة لا أصل لها وإذا كأي عبادة لا أصل لها باطلة بجمع العلماء والبدع المحدثات أكثرها يجري في أي نوع في العبادات أو لا وإنما رد العلماء تلك البدع لأنها لا أصل لها, لا, أصل لها لا يمكن أن الإتيان بأي عبادة من العبادات حتى ولو صغرت إذا كان لا أصل لها كونه لا أصل لها يدل على أنها مردودة طيب بالنسبة للإجتهادات المسائل الجديدة مأدون ما في الاجتهاد فيها أم لا مأدون ما في الاجتهاد وأيضا الإذن هنا مشروط مشروط بأي شيء مشروط بأنه لا يعارض النصوص الشرعية أن تكون فيها أدلة أن تكون موافقا لمقصد الشارع لا يخالف القياس نص الكتاب لا تخالف المصالح نص الكتاب، نص السنة لا تخالف القياس لأن القياس أقوى منها لا تخالف مصلحة أعظم منها وهذا القيد ليس على المصالح فقط حتى على القياس كما سبق معكم القياس إذا خالف نص الكتاب أو نص السنة يكون القياساً فاسدا مردوداً فالإذن في المعاملات الجديد في المعاملات المسائل الجديد المسائل الجديد الذي يدرسها الآن علماء المسلمين ودرسوها من قبل ومن أمثلة المسائل العشر السابقة وكل ما ذكر في الفقه الإسلامي وكل ما يجتهد فيه العلاماء الآن في المسائل الجديدة مشروط بهذه الشروط مأذون في الاجتهاد في أبواب المعاملات وعليه شروط لماذا جعلت هذه الشروط؟ حتى يكون الحاكم في المسائل الجديدة هو الشرع كيف تعرف أن الحاكم فيها هو الشرع؟ إذا ردت إلى الأحكام الشرعية واستدل عليها بالأدلة الشرعية سواء عن طريق نص الكتاب أو نص السنة أو القياس أو المصالح التي تعتمد على الأدلة الشرعية فأنا علم حين إذن أن هذا هو حكم الله فيها فنتبع ذلك الحكم تعبداً لله فإذن الاجتهاد في أبواب المعاملات مأدون ما فيه بهذه الشروط المذكورة فإذا, فإذا أراد أحد أن يقيس في أمور العبادة التي لا أصل لها ويقول هو مسكوت فيها ونحن نريد أن نجتهد فيها فنقول هنا لمجال الاجتهد المسكوت هنا فيه غير مأذون فيه مسكوت عنه غير المأذون فيه ولذلك من أحدث عبادة لا أصل لها فهي رد عليه بالإجماء من أحدث عبادة لا أصل لها فهي رد وإذا قلنا لا أصل لها أي ليس لها أصل يدل عليها من الكتاب أو السنة نعم. فإذا ثبت أن المصالح المرسلة ترجع إما إلى حفظ ضروري من باب الوسائل أو إلى التخفيف فلا يمكن إحداث البدع من جهتها ولا الزيادة في المندوبات يعني لا يمكن لأحد أن يقول البدع المحدثات هذه عندي من المصالح المرسلة وكل الفروق المذكورة تذكورها جواب هنا إذا قال لك كذا قل أولا أن البدع تناقض مقصود الشارع وأما المصالح الشرعية والأقيسة من باب الاجتهادات الشرعية بشروطها تقول ان البدع واردة على المسكوت فيه في العبادات وأنشأت عبادات بالزيادة أو النقصان وهذا أمر ممنوع منه بالإجماع بخلاف الاجتهاد في الأمور في أمور المعاملات بشروطه الشرعية كذلك هنا تجيب بهذا الجواب قال هنا المصنف أنه المصالح المرسلات بشروطها السابقة ترجع إلى حفظ أمر ضروري وفيها معنى التخفيف والبدع أي شيء فيها معنى التخفيف ولا التشديد التشديد والزيادة هي مناقضة لهذا فمن أراد أن يجعل البدع من باب المصالح فقد أخطأ من أراد أن يجعل البدع كما ذهب إلى ذلك كثير من هالبدع أراد أن يجعلونها من باب المسائل الاجتهادية ومن باب المصالح المرسلة فقد أخطأ في ذلك وكل الفروق اللي ذكرها المصنف تذكرها تصلح جوابا على هذه الشبهة وأصلا المصنف كما سبق معكم إنما ذكر هذا الفصل ليجيب على هذه الشبهة نعم. لأن البدع من باب الوسائل لأنها متعبد بها بالفرض ولأنها زيادة في التكليف وهو مضاد للتخفيف نعم. البدع زيادة في التكليف وهذه الزيادة مضادة للتخفيف والمصالح المرسلة تحفظ أمر ضروري وترفع حرج لازم في الدين لا ترفع الحرج والبدع تأتي بماذا؟ بالحرج والزيادة بدلاً ما تكون مناسبة الأعياد مثلاً في عيدين للمسلمين جعلوها عشرات الأعياد وبدلاً ما تكون مثلاً في عيدين مخصوصين لعموم الأمة ليست مرتبطة في أشخاص جعلوها مرتبطة بالأشخاص ثم إذا لهؤلاء الأشخاص جعلوها مرتبطة بالأشخاص في طبقات شتى منهم هم الأنبياء عليه السلام ومنهم هم ومنهم عموم وغيرهم فكل هذا من الحرج اللازم في الدين وهم باب الزيادة والتشديد وأصل مصالح المرسلة ترجع إلى أي شيء لرفع الحرج اللازم في الدين ولذلك كما سبق معكم في الدرس الماضي وهي مسألة تستحق الإعادة أن المسلمين في الأزمنة المتأخرة ارتكبوا خطأين كبيرين في باب العبادات التي نهوا عن الإحداث فيها ماذا صنعوا أحدث كثير منهم فيها بالزيادة أو النقص اتباعا للأحاديث الضعيفة والواهية والموضوعة والاشتهادات الفاسدة وأصبحوا يحدثون من الأهواء والبدع ما لا حصر له ولذلك كما ذكر الشاط في هذا الكتاب أن البدع لا تنحصر عند حد سيالة يعني متدفقة لأن ليس هناك ضابط عند أصحابها من شاء أن يبتدع فليبتدع هذا يبتدع مواسم عبادية هذا يبتدع صور من العبادات عند القبور هذا يبتدع في إنشاء أحكام جديدة والبدع تتجاوز أيضا كما ذكر في مسائل العبادات حتى في المعاملات كما سبق معكم أمثلة كثيرة القوانين الوضعية المخالفة للشريعة كلها من الابتداء والإحداث في الدين لأن لا ترجع إلى أصول شرعية وهكذا ما أحدثه الناس في هذا الباب بالنسبة للأمور الجديدة والمعاملات والاجتهادات الواجب على المسلمين فيها الاجتهاد التجديد إدخال ما يتعلق بالمسائل الجديدة عند المسلمين التي طرأت عليهم مع اختلاف المجتمعات الصناعية ومع نظرتهم ومع مخالطتهم للأمم الأخرى هناك مسائل جديدة تحتاج إلى فتوى تحتاج إلى اجتهال قصروا في هذا الجانب قصر أكثرهم في هذا الجانب اللهم إلا قليل من العلماء الذين يتتبعون هذه المسائل ويفتون فيها ففي أبواب العبادات أحدث كثير منهم البدع والمخالفات مناقضة لمقصود الشارع مقصود الشارع الكف عن الزيادة والنقص فأبوا إلا الزيادة والنقص والابتدع والبدع في هذا الباب لا تنحصر بدليل ما كتبه العلماء من الكتب الكثيرة في البدع والتحذير منها ومعنى ما كتبه العلماء يعني أصبحت داخل تصرفات المكلفين يعملون بها ويوالون عليها ويعادون عليها وينشرونها فبدل أن تكون جهداً, يكون جهدا في نشر السنة ونصرة الحق والولاء عليها أصبح جهدهم في البدع والمحرهات النوع الثاني في المسائل الجديدة والاجتهادات قصروا في هذا الجانب فناقضوا مقصود الشارع في الأمرين الأمر الأول الوقوف عندما حده الشارع وعدم إحداث الزيادة في العبادات أو إحداث النقص فيها هذا ناقضوا مقصود الشارع فيه الأمر الثاني في أمور الاجتهادية مقصود الشارع على اجتهاد وإدخال المسائل الجديدة تحت حكم الشريعة قصروا في ذلك الجانب إيناً وحصل من هذا كله أن لا تعلق للمبتدع بباب المصالح المرسلة إلا القسم الملغي باتفاق العلماء وحسبك به متعلقا والله الموفق قال هنا لا تعلق للمبتدع ولا المبتدعة بأن ما يصنعونه من باب المصالح المرسلة لأن الذي أحدثوه قالوا إما أنه يحفظ لنا مصلحة دينية وإما أن يحفظ لنا مصلحة دنيوية يعني أكثر البدع الآن اللي أحدثها الناس قالوا نحن نقصد من وراءها مصلحة دينية أو دنيوية مصلحة دينية كتحبيب الناس للعبادات وجمعهم في المناسبات وغير ذلك والحصول على بركة الصالحين كالبدع التي أحدثوها عند القبور يطلبون بها مصالح دينية وهيهات أن يكون في ذلك مصالح شرعية الأمر الثاني يطلبون, تطلب يطلبون من البدع المصالح الدنيوية كالذي أحدثه الناس من الأعراف الفاسدة والأحكام العرفية والوضعية يزعمون أنهم يطلبون فهنا يقول لا متعلق لهم بهذا إلا بالقسم الملغي كم قسم في المصالح المرسلة سبق معنا في أول, في أول هذا الفصل المصنف حدث ثلاثة أقسام تفضل تفضل اي نعم ما وافق الشرع ما كان ملائما لمقصود الشارع هذا يعتبر المقبول ما كان ملائما لمقصود الشارع ولا يخالف نصا من نصوصه او دليلا حتى يصير اعم او دليلا من ادلته ما كان موافقا لمقاصد الشارع وأن لا يخالف دليلا من أدلة هذا النوع الأول وهذا الذي عمل بها أهل العلم النوع الثاني خالف دليلا شرعيا ما لا يوافق مقاصد الشارع وخالف دليلا من أدلته هذا يسمى إيش؟ يسمى الملغي المردود فالشاطب هنا رحمه الله يقول لا تعلق للمبتدع بباب المصالح المرسلة يعني في الثلاثة لا تعلق له بما يلائم مقصد الشارع لأن عملهم ليس من هذا الباب وإنما يتعلق بالقسم الملغي الذي هو لا يوافق مقصد الشارع يناقل مقصد الشارع وفي نفس الوقت يخاله دليلا من أدلته ويقول وحسبك به متعلقا يعني يكفيهم يكفيهم لبياني انحرافهم وعدم وجودهم وعدم اتباعهم للأدلة يكفيهم أن البدع لا تقوم إلا على هذا القسم الملغي فإذا كان مبنية على القسم الملغي إيش يكون حكمها ملغية. ماذا يكون حكمها يكون حكمها ملغية وهذا يدل عليه النص في قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحد في أمرنا هذا ما ليس منه وهو رد إيش معنا رد ملغي يعني لا حكم له وكل بدعة ضلالة ألغى عنها صفتيش القبول والشرعية ألغى عنها صفة فهي ملغية لأنها لا يمكن أن تتعلق بأنواع أنواع الثلاثة المصالح وإنما تتعلق بنوع واحد منها وهو المصالح الملغاة هذه النتيجة توصل لها المصنف هنا وهو باب مهم على صعوبته يعني لا شك أنه صعوبة لأنه من أدق الأبواب توصل المصنف لهذه النتيجة عن طريق في البحث شامل ودقيق أيضا اولا ذكر أنواع المصالح عند العلماء وذكر منها ما وافق مقاصد الشارع ولم يناقض دليلا من أدلته طبعا البدع ليست من هذا الباب لا توافق مقاصد الشارع بل تناقض الأدلة وهو انما بنى هذا الباب في المصالح المرسلة للرد على من للرد على أهل الأهواء للرد على الممتدع الأمر النوع الثاني من المصالح أن توافق مقصد الشارع ولا تناقض ظليلا من أدلته والبدأ عيضا ليست من هذا الباب فعلى هذا تدخل في المصالح الملغاه ثم ذكر بعد ذلك الشروط ذكر أمثلة من فعل الصحابة حتى لا يحتجون بشيء ذكر أمثلة تطبيقية عشر أمثلة تدل على أن هذه المسائل الجديدة التي اجتهد فيها الصحابة بنوها على أدلة واجتهادات شرعية وفرق بين هذا النوع من الاجتهاد وبين البدع المحدثات والفرق ذكره في هذه الصفحة في آخر صفحة ذكر فروق دقيقة كما وضح لكم في هذا الدرس ثم بعد ذلك بعدما ذكر الأمثلة أتى بالشروط الثلاثة أتى بالشروط الثلاثة اللي كل عمل من أعمال المكلفين واجتهاد من اجتهادات المجتهدين لا تتحقق في تلك الشروط فهو مردود الشرط الأول أن يلائم مقصد من مقصد لا يخالف دليلاً من أدلته وهنا تدخل معكم تضع بين قوسين تدخل شروط العلماء في المصلحة وهي الشروط الخمسة وهذه مهمة ينبغي لطالب العلم أن يحفظها يدخل في الشرط الأول عند الإمام الشاطبي شروط العلماء في المصالح المرسلة ثم بعد ذلك أن تكون أن لا تعارض مصلحة عظم منها أن تكون لحفظ أمر ضروري في الدين أو لرفع حرج لازم في الدين وبين كيف يكون ذلك في أمور الأمور العادية التي هي أمور المعاملات وكيف كف الشارع المكلفين عن أمور العبادات وبهذا استطاع أن يميز اجتهادات العلماء سواء وردت عن طريق القياس أو وردت عن طريق المصالح المرسلة يميزها عن تخرص المبتدعة واجتهاداتهم الفاسدة ولم يبق لهم إلا القسم الملغي والقسم الملغي مردود وملغي بإجماع العلماء وكل ما بني عنه يأخذ تلك الصفة وهي صفة الإلغاء أي نعم. وبذلك كله يعلم من قصد الشارع أنه لم يكل شيئا من التعبدات إلى أراء العباد فلم يبق إلا الوقوف عندما حده والزيادة عليه بدعة كما أن النقصان منه بدعة وقد مر لهما أمثلة كثيرة وسيأتي أخيرا في أثناء الكتاب بحول الله بارك الله فيك الله خير. بقي لنا في هذا الفصل الكلام على الاستحسان ثم ننتقل إلى الباب التاسع وهو بمشيئة الله ننتقل إلى الباب التاسع بمشيئة الله وهو في السبب الذي لأجله افترقت فرق مبتدع عن جماعة المسلمين وبقي من الكتاب الباب العاشر معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداء موضوع الاستحسان تحبون تقرؤونه كامل من الكتاب وإلا اللخصه لكم يعني هذا هو الفصل الوحيد الذي نستشيركم فيه كان فيه صعوبة جدا صعبة فصل صعب, صعب جدا هل تحبوا أن لكم أو تقرؤونه من الكتاب لا ألخص لكم في درس ودرسين ولا تقرؤونه طيب يسير بقي لكم في الكتاب إن شاء الله بابان الباب الأول في السبب الذي لا أجده افترقت فرقة مبتدعة والباب الأخير لعلنا ننتهي على الأقل في هذه السنة بمشيئة الله من الباب التاسع هذا وصلى الله وسلم عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نعم استحزان إن شاء الله عدا, عدا إما قرأتوا عليكم أو أني لخصتوا لكم شوفوا إن شاء الله